لا يجدون وليا ولا مصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا بيتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا وَ سَدةَ لا وَكبر أَنا فَأَضَللونَ السَّبيلة رم آاتِهِمْ ضفَين مِنَ العذاابِ وَعَنهُملََ كَبي يا أيوه لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيزًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا